Book 2 40 e 3 43 340 340 na no. kopštin zoologik fi hadiqati alhaywan fi hadiqati alhaywan atje është kopshti zologjik. Tilke hije hadikatu l-hajuan. Tilke hije hadikatu l-hajuan. Atje janë gjerafat. Hunelika zaraf. Hunelika zaraf. Ku janë arinte? Ejna d-dibaba. اين الدبب؟ كو يان، اليفانتت اين الفيله؟ اين الفيله؟ كو يان، جاربيرنت اين الثعابين؟ اين الثعابين؟ كو يان، لوانت الاسود اين الاسود كم جهاز تصويري معي كاميرا تصوير فوتوغرافي معي كاميرا تصوير فوتوغرافي كم معي كاميرا تصوير فيديو ماي كاميرا تصوير فيديو كو كا ني باتري اين اجد بطاريه اين اجد بطاريه كو يان بينغوينت اين البطاريق اين البطاريق كو يان كانغورت أين الكنجارو؟ أين الكنجارو؟ كو يعنى رينو ترونت؟ أين وحيد القرن؟ أين وحيد القرن؟ كو أشت توالتي؟ أين الحمام؟ أين الحمام؟ أتي أشت؟ 1 kafene Hunalik maqha Hunalik maqha Atieh is 1 restoran Yujad hunak matam Yujad hunak matam Ku yan devet Ain al jimal Ain al jimal يع غيرة ذا سبرة أين الغورلة والحمار الوحشي أين الغورلة والحمار الوحش يعتيجرة ذا كلقدلة؟ أين النمور والتمماسيح؟ أين النمور والماسيح؟